من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي بركاته علينا امين يا رب استمع صلاتي وليصعد أمامك صراخي النهار كله كان يعيرني أعدائي والذين يمدحونني كانوا يتحالفون عليها الليل يا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث اذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم الآن وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم ايضا بعضكم بعضا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض قال له سمعان بطرس يا سيد الى اين تذهب اجابه يسوع حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني ولكنك ستتبعني اخيرا قال له بطرس يا سيد لماذا لا اقدر ان اتبعك الان إني أضع نفسي عنك أجابه يسوع أتضع نفسك عني الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرآ لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعدى لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وَآخُذُكُمْ إلي حتى حيث أَكُونُ أَنَا تكونون أَنْتُمْ أيضا وتعلمون حيث أَنَا أذهب وتعلمون الطريق قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحيا ليس أحد يأتي إلى الآبي إلا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه قال له في لبس يا سيد أرنا الآبا وكفانا قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا في لبس الذي رأاني فقد رأى الآبا فكيف تقول أنت أرنى الآب الست تؤمن أني أنا في الآبي والآبا فيا الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن الآب الحالف فيا هو يعمل الاعمال صدقوني اني في الاب والاب فيا والا فصدقوني لسبب الاعمال نفسها الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالاعمال التي أنا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل أعظم منها لأني ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وانا اطلب من الابي فيعطيكم معزيا اخر ليمك معكم الى الاباد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكس معكم ويكون فيكم لا اترككم يتامى اني اتي اليكم بعد قليل لا يراني العالم ايضا واما انتم فترونني إني أنا حي فانتم ستحيون في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم الذي عنده وصيايا ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه وازهر له ذاتي قال له يهوذا ليس الإسخر يا سيد ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلان الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني بهذا كلمتكم وانا عندكم والمجد لله دائما